وَإِنَّ عَاقِبَةَ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبَتُنَّ بِهِ وَلَيْسَ لَكُمْ صَبْرٌ لَهُ وَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ واصبر وَمَا صَبَرْتُمْ لَهُ وَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاسْبِرْ وَمَا صَبَرْتُمْ لَهُ وَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاسْبِرْ وَمَا صَبَرْتُمْ اللهم مع الذين اتقوا والذين هم محسنون